8. cüz suresi sayfa 141 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم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 ولتصال إليه أفيد الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقرفون أَفَوَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 فقالوا هذه انعام وحرس حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه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 124. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا 125. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان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 كُلاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ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 ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أم الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون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 ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون.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 أو تقول لو أن انزل علينا الكتاب لكنا أهذا منهم؟ فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمة. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها؟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 رحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 وَمَن خَفَتَت مَغَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا۟ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا يَظْلِمُونَ وَلَقَد فِي فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ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 قال فَلِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِينَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْذِيهِمْ وَمِنْ قَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْفَرَهُمْ شَاكِرِينَ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 وطعسمهما إني لكما لمن الناصحين فذلاهما بورور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ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 قل إنما حرم ربنا فواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن, وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون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 وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا أضلون فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 ونادى أصحاب الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا فهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا لَّا يَعْرِفُونَهُم بسيماهم قَالُوا مَا أَوْلَانَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ قَالُوا مَا أَوْلَانَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا باياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فالصلاه على علم هدى ورحمه لقوم يؤمنون هل ينظرون الا تاويله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 فَخَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنهُم ما كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين قدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا He في 아니� بعد Opiel 3. and stay 1. Because الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح possiamo بين يدي رحمته.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 إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ظلال مبين قال يا قوم ليس بي ظلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أبعبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون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 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاطِقَةٌ لِلَّكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحثون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين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 قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائكنا بما تعذنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الوجفة فاصبحوا في دارهم جافنين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلوتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن, ولكن لا تحبون الناصحين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 وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه وأهله الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا